الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده صدرت تفيحات في بعض قيادات الاحزاب السياسيه في منصات الرمادي و و و ولغد محمد عثمان من رني والترابي صرح بانهم اتحدوا لاسقاط النظام وهو تعليقهم والله يعنت الله ما يكتب هذا الكتاب بالاصحابه وحيا محبته في الدفاع استعلا قال للمطاشف فاكيد لا تعملوا ولا نضبطوا يكون قاعد ليشوا كنت ده قال لي المطاشف لقول ان بعسلم لا ياتي عليكم يوم الا والذي بعده شر منه بعديد الف سمعتم بنبيكم البقول ده ده البنت ترابها بتصح والله فوت الجماعه ده يقول يحله بعدين في سؤال مفروح للجماعه دول ناس الصافغ المهدي والترابي, والترابي والمؤمن وانبط إذو قرطيكم فايدة بقلوا عامل لكم يا, <تصفيق> <تصفيق> يا زوال انت مستابل ده الله يقول لي ان ذاكد وانذا اني ارى في المنام يقول لي ازباح وكده كافة بيعلموا سايفين لهم جزتهم نظامهم هم العزوزة نظامهم يقول لهم ده عزوزة انت مستابل أتفادق المهل ذا ما قالوا عامل من الجماعة ده ما كانت القرآن من المطرفين قال عامل من الأقرآن شكرا للجماعة ده وبعدها عمل شي مزوزة حتى لو, لو, لو ماشوا الناس ذلك يبدون الله سيرى من الجحيم ذلك ما يفرأه ذلك ذلك يا أبي ما يفرأه ذلك والله إلا دي لا إله إلا هو أحسن مينات ذلك الأفضل مرتفع هو تبكي هو تندم ولا تحديل من ذلك أنا أكلمك متجهد ليس لنتابع لهؤلاء الناس ولا لأني عبورية معهم أكلمك بصفة ناصح أبي والله إلا دي لا إله إلا هو يفوسوا جماعتك ذلك تقولوا يحللوا يتغلوا في البلد لا يحللوا إلا ما فرحت لك فيديو فيه مثل سعودي انا كنت في السعوديه بيقولوا ارسق على جردك لحتى نطلع لك اجدر منه بس <صحيح> الجميل ارسق على جردك لحتى نطلع لك اجدر منه بيجيك واحد ثاني ما بين بده ضيع وبعدين قال له اجي انا وشو صار غير بعده بيجي واحد ثاني تنزع على الكامره في محل مش ينجح قال له كم مره طب يا معلم بس بعد هو بعد الاستغلال هو كده بيعمل ايه عم يلف في البلد اتحدث في كوبري ساخن بيه بيقولين اغلن كبريل <تصفيق> <لا. فضل> طب ابو شريحه <تصفيق> ما انت يا اخوني بصراحه خليك في اي واضح طب ابو <تصفيق> شريحه قالوا دي طبعا دي دماج ولكن قول لي اتاكد رغيف ما فيش ولا جند انت كنت لاقي رغيفك بني جماعه جينو مش عارف انت بتطالب بتاع رغيف انا كان انت بتطالب قلت اجيبه الصبح والله لو يزيدوني تات رغيف اقول للزول ده شكرا جزاك الله خير كان طلب بقى كده التاخير ده في تا بيدينك التال وبنروح في جاري فادرماجي فادرماجي خد مولاينا قدام خصوصا من بعد بسوال هو الجلابيه الجلابيه مقروضه اتحدى اي واحد عاش الذبته فادر قدمها ولا من السحب قدم حاجه الاسلام ما قدم حاجه ولا اللي انت بالسلطه ولا اهلها الممتلكات المهدي وممتلكات البراعه الممتلكات كلها كنت ماسكينها قلت البلد دي كلها زي ممتلكات المهدي و و و الخدميه انت عندك ممتلكات؟ يا ده البلد دي كلها فيه في دول بتاعتين بمسك البلد كتب البلد كتب. ده دي جاك الخرطوب بردك انا ما اعرف انهم شنا لك يا خرطوب دي كتب تلسة اربعة اه ده؟ ده كلمهدي ده؟ وحش المراهن واني حبيه وينه؟ انت حبيه وينه؟ يا ده الله لدى الحاجة دي لدي عزي نتان وصفو التفزة تاني وما عند حاجة كلها يتوالي لكلامه يتوالي لبي جنبية مظلوبة فني وصلين يلا هلق مجره يجركم قديك البحر كيف بتحكي تروح قاعد بحر بحر اما نغوط نغوط ذاك بقى كان عامل مثل ما تقول قديم يلا عم نكلمين يا ابو هلت انت في حضرتك اللي بنا بتاع ما هو هالجنا ده كان شيخ ده هو ناس نغوط ولا ضيطهم عرب وكانوا من دول لما فيهم بعاد قدام جرده وكتم الشفيخ احمد الشيخ وعبد الخالق واستاذر في التعليمات جواكم كيك روثو قال ما اسكنه ما بدا قدام يا سنقوت ما في طوعي ما تروح مش كلامك انت قال انا امنك انت كنت كده رجاله كده امنك بروح منك انت استرع رجا كرم الله وجهك ده ده سمط نفسك ولا وجهه هو قال لي فاضي ده مش كلامك كان ما كان تصونته قال يا ابن ما غير نظام انت كان راجل ما كنت ما كان نظاما مش كان بس ما أعطيك أي شيء الأولاد دي الأولاد الماسكين السلطة الأولى وهو قال أنا صاحب القضية قال مل... أنا, أنا صاحب المشروع الحضاري ويجبت الجماعة دي وفي الحقيقة أنا جبت العملية دي وبعد يمدع من نفسه وفعلا ندهد للسلطة التجريعية لو الشعب ده ده ينبوح يسانه ينبوح هو لما ينبوح إن ده ده شعب ينبوح ما. ما كان ده في النهاية بعرف عشان الظلم نتو بقى سليمة وبقى سليمة عشان الظلم يكون نتو بقى سلي أضع الله بوحر في النهاية الآن الداري اللي مجدنا تأمل البشير ذاته السلطة ذاته السلطة ذاته قلبها فصلاح ما قامت الميضة لكن إنت كشيرت معارش بعد قلبها الشغل لو بيروح وكان يفجل بفجل ما كان بكتل التراث بقانون القوات المسلحة كان بكتل البشير ولا بلو لكن ضحقها دي أبا استخدل وشغال كوي لما يدي شغال كوي يصلى في الشوارع وغدا وإن كانت مآخر في مقام الدين لو أب لكن الكتار ونحن نضعه وعمل لنا مشاكل فأضع الجماعة كلها تضع امريكا و... وعلى الحشيد وعمل لنا الفتن للعالم وفي النهاية قادر يمتكها وقال بجيول البشير يمشي يبايعوه يبايعوه عن الشريعة يبايعوه باين يجيب ترى وبركولها بالجلبة البيضاء <تصحيح> يمشي يبايعو تالي يخما بايعو ده الكتار يلاك تكشيره ده الرئيس قال لا فقال البشير بعد هنا فانتهى دور الإمام العسكري ايوه وجاء دور الإمام الخليفة التالي اثنكها البشير جداه ما قلت انتريتها انتريتها كيف يا خليفة <تصفيق> <تصفيق> الدولة شنوت بقراءة رمضان خلالها قصينية لها لا رجال قد اخذها من هنا تالي ما نحن لا اولا غير جماعهنا كبشه شديد وبنقول لهم مش مش شديد شيء يا شويه هذه كثيره اعطاب يا جماعه اوه عيدونا اعطاله ثاني او بينا انت فاهم كلامي واجي 100 مره ثاني صار سنواجي صار سنوا غير كلها مشكله تطويله اننا مشاكل كبيره معنا في السله وصحابنا يعني انه طويله وما فاهمين المشكله هذه ماشي جماعه دارت اتفاق ياخذوا حرصوا الله يبيع او دي ما تكون زنات او يجي اعتقد انت فاهم كلامي أنا على عجب الأمر يبدي سؤال مهم أخذني والدور الجايد والله هم معنا محمد معك